ولا يقصد به الأغراب الدنيوية تعرفون لو أن المرأة ارتقى في سلك طلب العلم نظر له نظرة مختلفة صدت شيخنا فلان جه ولو أفهم انسان لا تعرفه وعنده سيارة يقف لك إيه؟ نظرة مختلفة قد تدفع هذه النظرة أحدا من الإخوة أن يطلب العلم لها لا للعلم نفسي وهذه نية سوء كنت بقول لي شيء لما كان يعطينا الكافي فكنت أقول لا يعني انا بعد سطرة من الكتاب وجدت أن الأخوة تنظر لهذه المجموعة نظرة غير عادية ودي مشكلة أن هم ينظرون لأفراد المجموعة دي بالصفة خاصة يدون بيأخذوا الكافي لا المفروض أصلا أن هم ينظروا نظرة عادي بالرجوع بائلا ما عهد من الثلاث وأن أحدهم كان يقال درس الكتاب ألف مرة كما قال أحمد ابن نعيم وغيرهم وكان الإمام الكي الهراتي وهو من الفحول في أصول الفقر كان يدرسه في وكان له قناة سبعون درجة سبعون سلمة كان يذاكر الدرس على كل سلمة مرة على كل درجة مرة وكتب من الكتب للجهابذة معايا فإن الإنسان إيه إياك أن تططب العلم لأن الناس ينظرون لطالب العلم نظرة مختلفة لا انما تططب العلم لله عز وجل وما يأتي هذا انما هذا عاجل بشرى المؤمن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 لما تزعى لحد يعدش كتير ولما تقول لحد هكذا يجيبها قلت له بقى أنا من الممكن انا أطعب نفسي مدة أحد عشر شهر من أجل عشرة أيام مثلا وبعدين بقى السيارات ده قلت له على فكرة أنا منتبه جدا للمسائل دي اقل ما أركب مع أحد سيارة مثلا حتى ولو كبت معهم مثلا سيارة لا يبدأ فاهمه إيه مدين يبقى الإخوة فقط ليس إلا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 ابراهيم فيه. كل هذه اصلا هي اداب انما يعني يعطيها للناس باسلوب ايه هادئ وباسلوب يفهم ما يتكلم به هو بس يقول لك لما انت تخش انترفيو مع اللي هو اللقاء الشخصي يعني اولا الابتسامه لا تفارق وجهك ولابد من الصبر لأنك لو كذبت عرف ذلك من وجهك ولا بد من كذا هي الأدب بتاعتنا أصلا يبدأ يستمر معك إيه يقولك إنت لو أنت أصلا تشعر بضعفة في اللغة العربية قل لنفسك أنا قوي في اللغة العربية وإسلك مثلك التعلم في اللغة العربية لو أنت تشعر بكذا يعني يذكرني بحارس المرمى المدرب بتاعه كان يقوله لما تنزل الملعب أي كرة كده اصير عليها وخباب اقفز عليها يعني من دب إيه اعطاء استيقات للناس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 لا بد أن يهجر هذه العوائد اللي هي إيه أن يهجر الدعة والراحة ما ينمشي 12 ساعة ولا 14 ساعة ولا 9 ساعة لا يقول إيه وهج العوائد ما هي العوائد السكون إلى الدعة والراحة وقطع العلائق والعوائق ما هي العوائق هي أنواع المخالفات سواء كانت في الظاهر أو في الباطل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 الناس أصلا بتقضي يوم الخميس ده في اللهو والمرح واللعب مثلا لو هو عايز يتعلم لابد أن يهجر هذا الناس في الجو البارد الشديد تحت البطالية هو في المكتبة إما يذاكر او يحضره دروسة الناس أصلا ماشي مين هو ماشي شماش معي مش يواثق الناس الناس عايزة نقعد نتكلم نتكلم الناس عايزة نلعب كرة نلعب كرة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 قال وروى ابن وهب عن مالك بن أنس رحمه الله قال لا يبلغ احد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر أمر ما يكون غني ليه لان الكتب اتت على الاموال وما عنده وقت ليجمع العلم اصلا ولو لو عنده مال بينفقه في شراء الكتب والاستعياء وراء الايه العلماء على كل شيء ويقول أبو هريرة في صحيح البخاري وهو من أعلى الصحابة رواية للأحاديث يقول كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبعي ضطني كنت يقول حاجة فهمي إزاي حتى حين لا أكل الخميرة ولا ألبس الحبيرة يعني الحبير مأخوذة من التحبير والتحسين التوب الحسن يعني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 حتى تستطيع أن تبني على ما تأخذه مني بعد ذلك يعني الآن أنا عندي الذهن هكذا شيئا واحد أنا هدى بقى إيه السم أقول لك وصول الشوك ده عندنا صمرة عندنا مثنق عندنا كاشية التصمار عندنا ك... يبقى أنا بأسنك لإيه الذهن عشان لما تدرس كتابا أعلى يبقى عندك إيه رصيد بتبني عليه.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 لا انت بتخلص بكلامك ليه ظني كده دينك مش عايزة هنا كده دينك تنفعش ليه ظني عنك ايو انا با اريدك ان تتفق معا او انت خالفه اي نعم طب ليه با يقين يا محمد يقيني عشان هو مختلف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 ما كانش في مجال الايه بالخطا واضح فالعلم والظن لان ادراك الاحكام الفقهيه قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه لذلك لا يوصف الله بانه عارف انما يوصف بانه ايه عالم ليه؟ لان المعرفه تشمل الظن والعلم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 ان اول محاضرة في المادة دي بتعبيريها بقى الزهن بيبقى اعمل سلطة مش حرف ده رايح فين و جهن فين الحروف الانفية خوف النظل والحروف الانفية فانا بشبه دايما اول و تاني مرة في اصول الثقة ليه اعمالي ايه فتلينا اعمالي اعيد و ازيد انا علي هنا الايه أن أخريجك بإذن الله عز وجل فاهما لكل ما هو مسطر في الكتاب ويبقى عليك الحجم يبقى لما يقولك السوق يعني لغة ما تبليمش التبليم ده يقولك يكون مروح يقولك ليش بقى خوة خوة على العين وعلى الرأس والمحبة وانت الصديق وكثيبيتي لكن الدرس درس واضح؟ والمذاكرة مذاكرة المهم بس انك تفق عنه <تصفح> انت تجلس في موازهك كل <تصفح> الجميع خير يقول فليسمى ذلك فقها في, فقها في الاستلاح والمراض بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية <تصفح> في الاستلاح <تصفح> يعني لا ننكر عليه مدام تقسيمهم هذا لا يخالف نصا من كتاب أو سلة الشرع قسم الناس إلى أهل جنة وأهل نار فاشا قوليه بقى في ناس أصحى مشت بحاجة للهم الجنة ولهم نار لا مشحتك للصلاح عم الشيء لأقول لا له كده في مشحت لأنك خالفت تقسيما شرعي فالتقسيم كثمان تقسيم شرعي وتقسيم إصطلاحي تقسيم شرعي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 فخرج من تحت الفقر الاحكام المتعلقة بالاعتقاد لا تدخل في باب الفقر يعني لن تجد مثلا توحيد ربوبية انوان من عنوين الفقر مش داخل معا لكن تجد فيه وان كان الامام ابو حنيفة يعني الف كتابا وسمى الفقه الاكبر وذكر فيه ما يتعلق بالاعتقاد فلا حرج في ذلك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 ولأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات إذا يضع الحكم المسألة يبرهن عليه بالأديرة التفصيلية اللحية واجبة ليه قالك اللحية واجبة لكذا ليه اللحية واجبة لي عم الشيخ عشان الشيخ قال lini av был والأقوال يستدل لها لا يستدل بها احقف هذه الأقوال يستدل لها لا يستدل بها مجيش تقوللي الشيخ ابو صحف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 ان انت اذا اردت ان تستنبط شيئا فعليك بكتاب الله وسنه النبي والاجماع والقياس دل عليه جمهور الاصوليين جمهور الاصوليين ما بعد ذلك بقى الاستصحاب و التدرائع و من قبلنا والعرف وقال الصحابي لا يستبعد فهو ينظر في الادله على سبيل الايه الاجماع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 لاستحبال كيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لا أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل وفي رواية عند كل وضوء هو يقول لك الآن أمر النبي لأمرتهم بالسواك فهل السواك واجب يقول لا طيب لماذا لأول الحديث هي القرينة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحبال لو لا أشق على أمتي لأن هناك مشق كان السواك مستحبا ولم يكن إيه واجبا لو لأن هذه الجملة أتت لقلنا بأن السواك واجب يبقى إنما تذكر الأدلة في أصول الفقه على سبيل تبيين القاعدة واضح؟ فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية ونتوقف عن ذلك تاريخ اصول الثق لاعتباره لقبا لهذا الفن